صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله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 عمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا دو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المجرمين في ضلال وسعر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 ذاكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر انما المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدر